وقالت لنا ان ا ا ل ق ر آ ن على جبل لا رايت هو سعاد لا رايت هو سعاد متصدع من خشيت الله وتلك الامثال ونضربها للناس لا ع ل ه يتذكرون الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على المبعوث ر ح م ة للعالمين بعد فما زلنا نتفيق كلام ربنا جل وعلا نتدارس ه و نفسره كنا قد قلنا في اللقاء الذي سبق ارتباط قول الله جل وعلا عن فرعون أ ن ه قال ما علمت لكم من إ ل ه غيري مع قول الله جل وعلا في خ ا ت م ة ص و ر ة النازعات أ و في أ و س ط ه ا قوله جل وعلا ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى وجه الارتباط مما يلي قال ربنا في هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة ص و ر ة النازعات وهو يت ل م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 أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى في ا ل أ و ل قال ما علمت لكم من إ ل ه غيري و أ ظ ه ر أ ن ه يريد الحق و طلب من وزيره أ ن يصنع له صرحا أ ي بناء عاليا بزعمه ينظر أ ي ن إ ل ه موسى أ م ا ا ل آ ن تجرد حتى من هذا و قال عياذا بالله أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى يروى من مليح العلم لا من متينه أ ن إ ب ل ي س لما قال فرعون أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى قال إ ب ل ي س أ ن ا تجبرت على آ د م فلقيت ما لقيت فكيف هذا الذي يقول هذا أ ن ا تجبرت على ادم تكبرت على آ د م فلقيت ما لقيت فكيف بهذا الذي يقول هذا أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى و لهذا ورد أ ن جبريل لما سمع هذا ا ل أ م ر من فرعون أ ب غ ض ه بغضا شديدا فلما أ ه ل ك فرعون و غرق أ خ ذ جبرائيل عليه السلام ي أ خ ذ الوحل طين البحر يضعه في فم فرعون خ ش ي ة أ ن يقول فرعون ك ل م ة يستدر بها ر ح م ة الله و هذا يدل, يدل على أ ن ر ح م ة الله تستدر ب ا ل ك ل م بالدعاء الصادق و مع هذا لما قال فرعون أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى حلق عليه جبريل ل أ ن جبريل من أ ع ظ م العباد م ع ر ف ة ب ع ظ م ة الله حتى يقول هذا أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى قال قبلها ماذا ما علمت لكم من إ ل ه غيري ما بين قوله ما علمت لكم من إ ل ه غيري و ما بين قوله أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى أ ر ب ع و ن س ن ة و الله جل و علا حليم عنه يخرج مخلوق من مخلوقاته لا يملك من الحول و الطول ق و ة فيجمع الناس و يقول لهم ما علمت لكم من إ ل ه غ ي ر ه فيتداركه حلم الله أ ر ب ع ي ن س ن ة فغره حلم الله لم يفقه ثم تمرد و استكبر و عتى فجمع الناس ل أ ي شيء ليقول لهم أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى قال الله بعدها ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إ ل ى أ ن معنى قول الله جل و علا ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى قصد ب ا ل آ خ ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل أ و ل ى أ ي في الدنيا فيصبح على تفسير ابن كثير المعنى الغرق في الدنيا ونار جهنم أ ي ن في ا ل آ خ ر ة والحق أ ن ما ذهب إ ل ي ه ابن كثير رحمه الله مرجوح والراجح ما ذهب إ ل ي ه قبله أ ب و جعفر ا بن جرين الطبري رحمه الله ف إ ن ه ذهب إ ل ى أ ن المراد بقول الله جل وعلا ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى أ خ ذ ه الله سبب نكالا بسبب ماذا ا ل آ خ ر ة هي قوله أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى و ا ل أ و ل ى هي قوله ما علمت لكم من إ ل ه غيري هذا ا ل أ ر ج ح و إ ن كان م ن كثير رحمه الله على جله قدره في التفسير قال عن قوله و هذا القول الذي لا شك فيه لكن الجزم دائما لا يحسن لا يحسن إ ل ا ب ق ر ي ن ة أ و آ ي ة ص ر ي ح ة المعنى و ا ض ح ة أ و بدليل صحيح صريح لكن يبقي ا ل إ ن س ا ن في التفسير مدارا ل ل أ خ ذ و العطاء فالصواب إ ن شاء الله ولا نجزم أ ن قول الله جل وعلا ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى أ ي لقوله ا ل أ و ل ما علمت لكم من إ ل ه غيري ولقوله ا ل آ خ ر أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى وهذا أ ن م و ذ ج لمن عتى وتمرد قال العلماء العارفون بالله كل أ ح د في هذه ا ل ن ز ع ة لكن المتقي تلجمه التقوى والبعض قد لا يستطيع بها مع من هو أ ع ل ى منه لكنه يصنع شيئا من الكبر لا ينازع الله في الوهيته هذا كفر ولا في ربوبيته لكنه يحب أ ن يشعر بشيء من ا ل أ م ر والنهي فيمن حوله ليشبع شيئا في نفسه أ م ا المتقون ف إ ن ه م يلجمون هذا الذي في النفوس بلجام التقوى ولا بد من الاستعصام ا م ر أ ة العزيز لما أ ث ن ت على يوسف قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أ ي ا ل ر غ ب ة ا ل م و ج و د ة في الرجال لديه لكن عظمته إ ي م ا ن ه تقوى في أ ن ه استعصم وامتنع و إ ل ا لو لم تكن تلك ا ل ر غ ب ة ا ل م و ج و د ة في الرجال نحو النساء م ط و ي ة في قلبه لما أ ص ب ح هناك ابتلاء ولا رفع د ر ج ة ا له ل وكذلك كل أ ح د فيه شيء من حب أ ن يسيطر لكن الله يقول تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين وقد جاء الشرع بقطع دابر هذا الذي في النفوس من أ ح ب أ ن يتمثل الناس له قياما فليتبوا مقعده من النار كل ذلك حسما لهذا ا ل أ م ر قال العلي الكبير بعدها إ ن في ذلك أ ي ما أ خ ب ر ن ا ك به و قصصناه عليك ل ع ب ر ة لمن يخشى عندما يكون هناك شط واد و شط واد آ خ ر و تمضي بين الشطين يقال فلان عبر عبر الواد ي ما معنى عبر انتقل من مكان إ ل ى إ ل ى مكان انتقل من مكان إ ل ى الى مكان الان نسمع جميعا ً في النشرات ا ل إ خ ب ا ر ي ة ما يعرف ب معبر رفح ما معنى معبر رفح الذي يعبر ينتقل من غ ز ة إ ل ى أ ر ض مصر أ و من أ ر ض مصر إ ل ى الى غ ز ة هذا النموذج في الفهم تعال به إ ل ى كلام الله فالله يقول هل أ ت ا ك حديث موسى إ ل ى أ ن قال ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل ا خ ر ة و ا ل أ و ل ى ثم قال إ ن في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى يصبح ما معنى إ ن في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى الذي يخشى يعبر يعبر بماذا يعبر بقلبه بنفسه يعبر ماذا إ ل ى ماذا يعبر من فهم ا ل ق ص ة إ ل ى الاتعاظ ب ا ل ق ص ة فبعض الناس ينتهي أ م ر ه أ ن ه ي س ت س أ ل ه عن خبر فرعون وموسى يشرح لك تفصيلا ويقول لك ما قال ا ل أ م ة يقول لك ما قال المؤرخون لكن هذا لم يعبر بعد لا بد أ ن ينتقل الفؤاد من م ع ر ف ة ا ل ق ص ة إ ل ى الاتعاظ بها ف إ ذ ا انتقل الفؤاد انتقل القلب عقل المؤمن عن الله كلامه انتقل من م ع ر ف ة الخبر م ع ر ف ة ا ل ق ص ة أ ن هناك نبيا قابل معاندا جبارا و أ ن الله ا ل ك المتجبر و نصر النبي و أ خ ذ ا ل م ت ج ب ر ة نكال ا ل ا خ ر ة و ا ل أ و ل ى هذه كلها م ع ر ف ة ف إ ذ ا عبرتها تجاوزتها من حدود ا ل م ع ر ف ة إ ل ى حدود الاتعاظ و عرفت أ ن الله ينتقم ممن عداه و أ ن الله خير الماكرين و أ ن الله يقول و أ ك ي د كيده و أ ن الله جل و علا عزيز منتقم و أ ن ه ناصر ل أ و ل ي ا ئ ه تبارك اسمه و جل ثناؤه هذا هو الاعتبار الحق المقصود من ا ل آ ي ة فلم يذكر الله قصص أ ن ب ي ا ئ ه و رسله لتعرف مجرد م ع ر ف ة إ ن م ا ذكرها حتى يعتبر بها لكن من الذي يعتبر قال ربنا إ ن في ذلك أ ي فيما أ خ ب ر ن ا ك به ل ع ب ر ة لمن يؤتى بها للعاقل واللام ج ا ر ة لمن يخشى و ا ل خ ش ي ة الخوف من الله مقرونا ب ا ل م ح ب ة و ا ل خ ش ي ة الخوف من الله مقرونا ب ا ل إ ج ل ا ل و ا ل م ح ب ة فقد تخاف إ ن س ا ن ا أ و أ ح د ا ولا تحب ه ولا تجل ه الله جل وعلا قال عن موسى ولهم علي ذنب ف أ خ ا ف و ا أ ن يقتلوه وهو لا يحب قتلهم ولا يجلهم لكن قول الله جل وعلا إ ن في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى بيان على أ ن المقصود ا ل أ س م ى من خبر ا ل ق ر آ ن وقصه ص أ ن يخشى العبد ربه جل وعلا فينظر ا ل إ ن س ا ن بعد ذلك وقد سمع هذا من, من كلام ربه ينظر في حاله فيخشى أ ن ينتقم الله منه لكن أ ي خوف أ د ى بك إ ل ى ا ل ي أ س فهو مذموم و أ ي رجاء أدى إلى بك ادى ل أ أي أ م مذموه ن فهو خوف بك إلى الى ي وأي أ أ س فهو مذموه رجاء د بك إلى ا ل أ م ن فهو مذموم, وأي رجاء أدى بك إلى الأمن فهو مذموم لكن المؤمن ما بين خوف ورجاء يحلق بهما ويجعل م ح ب ة الله و إ ج ل ا ل ه والطمع في لقائه في قلبه حتى يلقى الله وهو على هذا الحال على أ ن ه دل ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة على أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قرب أ ج ل ه وعاين الموت ف ا ل أ ك م ل في حقه أ ن يغلب جانب الرجاء لانه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يجود بنفسه قال كيف تجدك قال اجدني اخاف ذنوبي وارجو رحمه ربي وتكلم عن حسن ظنه بربه فاخبر صلى الله عليه وسلم ان مثل هذه الاحوال سبب في دخول الجنه والمقصود ايها المبارك معنى قول الله جل وعلا ان في ذلك لعبره لمن يخشى هذه الايات مكيه نلحظ فيها ا ل إ ي ج ا ز ل أ ن ه ا أ و ل ما ي ط ل ق السامع من قريش فيصبح القلب والعقل متلهف للمزيد ف ي أ ت ي التفصيل في صور أ خ ر ى ف ت أ ت ي الصور ا ل م ك ي ة قصارا ً في آ ي ا ت ه ا تحمل الامور م ج م ل ة ثم بعد أ ن يستقر هذا في قلوب المؤمنين وفي قلوب المعاندين ت أ ت ي آ ي ا ت ا ل أ ع ر ا ف وبعض الصور كيونس وغيرها وهود مما حوت قصص النبيين ف ت أ ت ي مفصله ة تأتي م ف له ة ل ا قال ربنا ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى والنكال يطلق ويراد به معنيان معنى يراد به القيد ومنه قول الله جل وعلا إ ن ا لدينا أ ن ك ا ل ا وجحيما فالمراد ب ا ل أ ن ك ا ل هنا القيد وقد جافي ء ا ل أ ث ر إ ن الله يحب الرجل النكيل على الفرس النكيل يعني الرجل القوي على الفرس على الفرس القوي ويطلق النكال ويراد به النكوس والرجوع قالوا وهذا هو المستعمل هنا في قول الله جل وعلا ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى أ ي حتى من يراه ينكص ويعود ويفيء الى رشده ويعود عما هو عليه و منه قول الله جل و علا فجعلناها نكالا لما بين يديها و ما خلفها و م و ع ظ ة و موعظه للمتقين و دل السياق و دل السياق كله على أ ن المقصود ا ل أ ع ظ م و المطلوب ا ل أ ج ل الذي جهر به أ ن ب ي ا ء الله و رسله أ ن تخشع القلوب لله و قد فهم هذا من قول الله جل و علا فقل هل لك إ ل ى أ ن تزكى و اهديك إ ل ى ربك فتخشع أ ي تخضع وتخشى ويصبح قلبك راضيا مطمئنا بالله و ا ل إ ن س ا ن متى بلغ هذه ا ل د ر ج ة مشى على ا ل أ ر ض مطمئن الفؤاد ا و إ ن كان ينالهم انك للدنيا ما, ما ينال ه على أ ن ا ل إ ن س ا ن وهو في س ي ر إ ل ى الله يجب أ ن يعلم حالا بينه دل عليه العقل والنقل كل من تراها ا ل آ ن إ م ا أ ن كتب الله له أ ن يعمر و إ م ا أ ن كتب الله له أ ن يموت صغيرا قبل أ ن يعمر فالذي يعمر يلقى الردى في من اجيب ي ل ق ر د في غيره ل أ ن أ ي أ ح د يعمر للتسعين ل ل م ئ ة سيرى كثيرا ممن يحبهم يموتون فلا يلقى الردى في نفسه يلقى الردى في, في غيره و من لا يعمر يلقى الردى في من يلقى الردى في نفسه على هذا لا يمكن أ ن يسلم ب ن آ د م من من الردى حتى يوسد في رمسه إ م ا في غيره و إ م ا واما في نفسه لا يسلم ب ن آ د م من الردى حتى يوسد في رمسه إ م ا أ ن يلقى الردى في غيره و إ م ا أ ن يلقى الردى في نفسه ومن عرف هذا وطن نفسه حتى يلقى الله جل ذ ك ر فوالله الى الذي عمر نجا من الموت ولا الذي مات صغيرا لو عمرنج من الموت وهذا كله يمكن إ د ر ا ج ه في قول الله جل وعلا إ ن في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى ل أ ن المقصود من قصص ا ل ق ر آ ن أ ن يتعظ المؤمن مما يراه ويخبر الله جل وعلا عنه وهذا اللعين فرعون مكث أ ر ب ع ي ن عاما وهو يدعى إ ل ى الله ويجحد و ك أ ن ه لم يكن يوما من الدهر ولهذا قال سلف ا ل أ م ة إ ن من أ ع ظ م طوارق ا ل ق ر آ ن واعظ قول الله جل وعلا أ ف ر ا ي ت إ ن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون وقالوا إ ن أ ح د الصالحين رحل إ ل ى الحسن البصري وهو معروف بعظاته ي س أ ل ه وعظا ف ت ل ى عليه الحسن هذه ا ل آ ي ة أ ف ر أ ي ت إ ن متعناهم سني ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون من عقل عن الله كلامه رجا من الله رحمته و طمع من الله في مغفرته و استغفر ذنبه و آ ب إ ل ى ربه متعنا الله و إ ي ا ك م متاع الصالحين وجعلنا الله و إ ي ا ك م م ن يستمع القول فيتبعوا احسنه صلى الله على محمد و آ ل ه والحمد لله رب العالمين لو أن نازلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته الله أن هذا خاشعا خاشعا متصدعا من خشية من تلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس